بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَنْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنْ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّانِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ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 ران على قلوبهم ما كانوا يكتسبون كلا انه معرض ربهم وَمَا إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا كتاب الْأَبْرَارِ لفي علين وما أدراك مَا كتاب مرقوب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَالُوا لا أهلهم قالوا فكين وإذا رأوهم وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون